「叶うことに気 ن ا てくれますか?」 「あいつはあいつの間に合わない」<グ> <mesan> よっておきたいなと思っておくウ うん。 يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا ت ك و ن و الاسلاميه ك ا ذ ي ن و موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ي م أعذب ا ل ل ه ا ل م ن ا ف ق ي ن ا ل م ن ا ف ق ا ت و ا ل م ش ر ك ي ن و الاسلاميه م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 إ و س و ع ا ل ن ا ب ق س ي ن ل ع ل و م الاسلاميه لفضيله الدكتور م ح راتب ا ل ن ا ب ل ي م و س و ع النابلسي للعلوم الاسلاميه